لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من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 وَأُولَئِكَ هُمْ وقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَنَخْتَلِفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ دَعْدِمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَتَفَرَّبْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد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 وغرّهم في دينهم ما كانوا يسترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا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 يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين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 امنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشهيدين ومكر ومكر الله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 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْجُعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ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 مَن حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحقيق وما من إله إلا الله وإن الله له والعزيز الحكيم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 ا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فليما تحاججون فيما ليس لكم به علم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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتفتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنّهار واقفرو آخره واقفرو آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنون إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا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 إلا الذين تاموا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم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 كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة.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 فاتبعوا من لا تئب راهما حنيفوا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركته وهدى للعالمين.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 تبغونها عوجو وأنتم شهداء، ومن الله بغافل عن ما تعملون.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 فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فإن قضكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحُونَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُسْتَقِيمِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُلَآئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِيهَا ذِهْهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَلْفُ فَأَهْلَكَتْ وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لا يألونكم خبالا ودوا عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هٰא أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَتَقُمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُلَاء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 وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين.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 والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ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 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد و الرسول يدعوكم في أخراكم و الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم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 ثم توّف كل نفس ما كسبت وهم لا يُظْلَمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ دَاءَ بِسَخْطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ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 لا تبلون النفى أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة وإن تصبقو وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 لا تحسبن الذين يثرون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 بعضكم من بعض، والذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي، وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا وقتلوا، لا أكفّر عنهم سيئاتهم، ولا جنات.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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله